A um. سبحان سبحانه هو الله الواحد القهار 118. خلق السماوات والأرض بالحق يكور وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ألا هو see That you don't Hola. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقواه والذين جتنبوا وأولئك هم أولو الْأَلْبَابِ أفمن حق عليه كلمة السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلفاً تيات <تصفيق> قلوب كهدا الله يقي به من يشاء، وَمَن يُقِل لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب فأتاهم ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا ل صدق <تصفيق> به ومن يؤمن الله فما له من هاد ومن يهدي فتعلمون من يأتيه عذاب يختيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفر 信 فإذا ذكر الناس ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعهم ومثله ما ومثله ما نبتدو فيه ميسؤ إلا يوم القيامة وبدال بَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مس يصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ضلبو منها أناس سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا، ونهم بمعذبين، أولم يعلموا. قوم من رحمه يا إليك وإلى الذين لها قبلك لئن أشرت لئن أشرت فلا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل إن غفار بدؤتم من الشاكرين وما الله حق فَقَدَنَّنِي وَالأَرْضَ جَمِيعًا وَالأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاوَاتُ نَقِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في اشترقت الاعظمون ربيا ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء ابن والشهداء وجيء ابن والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم وهم لا يبلمون ووفقيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق ونخاني دين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا واورثنا الارض ارثه وامن الجنه حيث نشاء فنعم أجر ترى الملائكة حافين من حول العرش يسفحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد.